بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغير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 فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه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 انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان جاءهم نذير ليكون ناهدا من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا